وذكرنا في الدرس السابق أن تام الإعراب وهو ما, ما يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة الذي يعرب بالحركات ينقسم إلى تام الإعراب وناقص الإعراب فتام الإعراب يكون رفعه بحركة مستقلة ونصبه بحركة مستقلة وجره بحركة مستقلة ولا يشترك يعني حالتان من حالات الإعراب في حركة واحدة هذا نسميه تام الإعراب من خلال هذا التعريف ينقدح في مثالنا ضد التام التام هو ما يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة يعني لا يشترك فيه إعرابان بحركة واحدة فإذا ناقص الإعراب عكس تام الإعراب هو ما يشترك فيه إعرابان بحركة واحدة فيرفع مثلا بالضمة وينصب ويجر بالفتحة أو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة طبعا الرفع لا يختلف مع النصب ولا مع الجر الرفع دائما تكون حركته مستقلة سواء في أقسام ما يعرب الحروف أو في أقسام ما يعرب الحركات أما الاشتراك فيأتي بين النصب والجر الرفع دائما يبقى قسما قائما بذاته فالناقص الإعراب ينقسموا يعني, يعني هناك فردان من مفردات الإعراب أو مفردان من مفردات الإعراب تعتبر ناقصة الإعراب وهما يعتبران ناقصي الإعراب وهما الممنوع من الصرف الاسم الممنوع من التنوين لأن الممنوع من الصرف لا ي لا يكسر آخره لا يقبل انكسار آخره لأن منعه من الصرف لعلة أو علتين تقربانه من الأفعال فيصبح في مرتبة وسطى بين الأسماء والأفعال لا هو إلى الأسماء فيعرب اعرابا تاما ولا هو إلى الأفعال فيبنى كالأفعال ولذلك يعرب رفعا ونصبا وجرا ولكن لا يكسر الكسر الخاص بالأسباب بل يفتح في حالة الجر معرب غير قابل لكسر آخره نعم والقسم الثاني الجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم هذا تعبير لكل اسم مؤنث يعني او اصل الاسم الاول انه الاسم الاسم غير المنصرف الاسم غير المنصرف الله. نعم مثلا جمله جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم طبعا يسمى السالم من قبيل التغليب وإلا هناك أسماء لم يسلم مفردها من التغيير فتجمع هذا الجمع فكثير من النحات يعدلون عن هذا اللفظ عن هذا عن هذه التسمية فلا يقولون جمع المؤنث السالم بل يقولون ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليشمل جمع المؤنث وجمع المذكر لأن في هناك أسماء مذكر تجمع بألف وتاء مثل حمزة نقول حمزات و مثل إصطبل نقول إصطبلات فيقولون ما جمع بألف وتاء مزيدتين لا يقولون جمع المؤنث السالم على كل جمع مؤنث سالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين رفعه يكون الضمة رفعه الضمة أو بالضمة أو رفعه على رفعه الضمة على حسب المذهبين في هذه القضية ونصبه وجره الكسرة. مم. ونصبه وجره الكسرة. مم. عكس الممنوع من الصرف. نعم. يقول وإما ناقص الإعراب. مم. ناقص الإعراب مم. هو الذي لا يكون رفعه بضم ونصبه بفتح وجره بكسرة. مم. بل يشترك فيه النصب والجر. بحركة واحدة مم. النصب والجر يكون عبارة عن حركة واحدة مم. وهو على قسمين ناقص قسم الاعراب على قسمين قسم رفعه بالضمّة ونصبه وجره بالفتحة مم. وذلك غير المنصرف مم. هذا غير, غير المنصرف يدخل في الاسم المفرد يدخل في التكسير يدخل فيه الاسم المفرد ويدخل فيه جمع التكسير نعم جمع التكسير ايضا ياتي غير منصرف مم. مثل هذه مساجد وصليت بمساجد ورايت مساجد ف ايضا يكون مرفوع ورفوه الضمة منصوب الفتحة مجرور وجره الفتحة الفتحة أيضا نحو جاءنا أحمد عليه السلام جاء فعل ماضي ضبني على الفتح نعظم المتصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أحمد فعل مرفوع وعلى رفعه الضمة على حرف جر مبني على السكون لا محل من هو له من الاعراب ولا ضبير على الكسر في محل جرب على والجر الميرو المتعلق المهدف خور مقدم السلام مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وصدقنا أحمد عليه السلام صدق فعل ما هو على السكون لاتصاله بناه والناظر يبجأ على السكون في محل رفع فاعل أحمد مفعول به منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره على حرف جر ابن على السكون لا محل له من الأعراب الهاء متصل ابن على الكسر في محل جر على والجر والمجر متعلقان محل خبر مقدم السلام مبتدا مؤخر مرفوع على رفعه الضم الظاهر على آخره وأمنا بأحمد عليه السلام آمنا فعل ماضي ابن على السكون لاتصاله بنا والناضم المربط تصيرني على السكون في محل رفع فاعل الباء حرف جرورني على الكسر لا محل له من الإعراب أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة على الكسر لأنهم ممنوع من الصرف <تصفيق> عليه على حرف جرورني على السكون لا محل له من الإعراب والناضم المربط تصيرني على الكسر في محل جرب حرف الجر والجار والمجرون متعلقان والمهدف خبر مقدم السلام ممتدى مؤخر برفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وقسم رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة وذلك جمع المؤنث السالم نحو جاءنا معجزات فعل الماضي يبدأ على الفتح لا محل لون الأعراب ما بدأ على الفتح ل ل محل لون الأعراب معم ناضب يربط تصل يبدأ على السكون في محل نصب مفعول به معجزات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وصدقنا معجزات صدق فعل ماضي بدأ على السكون لاتصاله بنا والناضب يربط تصل بدأ على السكون في محل رفع فاعل معجزات المفعول به منصوب وعلى قصفي كسر الظاهرة على آخره مم. منصوب وعلى قصفي الكسر يابع عن الفتحة لأنه جمع أنه سال وأمنا بمعجزات أمنا في ماضي ابن عالسكون اتصاله <تصفيق> بنها وأنه بربطة وقصد على السكون في محر فعل الباء حرف جرراب على الكسر لا محل له من الآراب معجزات اسم مجرور بالباء وعلى مجرر الكسر الظاهرة على آخره مم. والجر والمجور متعلقان بالفعل آمنه. يعني إذا شيخ تصبح المعربات بالحركات ستة أقسام العام الاسم الموصلف يو وغير الموصلف نعم وجمد التكسير موصلف وغير الموصلف وجمد أنثى السالم والف والف الفير المضاعم المعربات بالحركات في المضارع الصحيح الأخير أو المعترف الأخير. وأعتني الآخر ناقص مناقص ما فيش كال باقي المعربات بالحروف مم. مم. والثاني مم. إما تام الإعرام والمراد بالثاني ما يعرب بالحروف مم. الأول يقول إما بالحركات المحظة يعني من غير حذف مم. وإما بالحروف المحظة يعني مم. من غير حذف مم. قوله إما بالحركات <تصفيق> المحفة هذا الأول رحمة الله وبينا أنه ينقسم إلى قسمين تام تام الإعراب ولا قص الإعراب أو بالحروف المحفة هذا القسم الثاني مم. يعني بالحروف التي ليس فيها حذف مم. المحضة يعني التي ليس فيها حذف لا يعرب بحذف الآخر أو بحذف حرف من حروفه أو بحذف مم. حرف إعراب <تصفيق> أيضا الثاني إما تام الإعراب وإما ناقص الإعراب <تصفيق> الذي يعرب بالحروف ينقسم إلى تام الإعراب وناقص الإعراب <تصفيق> تام الإعراب في باب الحروف هو ما يكون <تصفيق> لا هو ما يكون رفعه بحرف مستقل ونصبه بحرف مستقل وجره بحرف مستقل يعني لا يشترك فيه حالتان من حالات الإعراب بحرف واحد، فيكون مثلا مرفوعا بالواو ومنصوبا بالألف ومجرورا بالياء نقول هذا تام الإعراب لأن الرفع أخذ حرفا غير الحرف الذي أخذه النصب والنصب أخذ حرفا غير الحرف نعم الذي أخذه والجر أخذ حرفا غير الحرف الذي أخذه النصب والرفع نعم. طبعا تام الإعراب قسم واحد فقط وهو الأسماء الستة في باب الحروف عندنا الأسماء الستة تعتبر تامة الإعراب أما بقية أقسام المعربات بالحروف فهي وهي المثنى وهي أذكر السالف في الأسماء فهي ناقصه الإعراب لأن نصبها وجرها يشتركان بحرف واحد فجاء الأسماء الستة طبعا تعرفنا عليها سابقا وهي الأسماء المختلة التي آخرها حفعلة أبو أخ حمو فو ذو هنوه, هنوه. هنوه. هذه ستة صارت لازم يكون في آخر هواء حرف علة مم. أما إن لم تكن معتلة مم. مثل أخ. أب أبن أخ حم هن ذو طو علاتة ال ما تر إلى فإن لم تكن معتلة فإنها تعرب الحركات حتى لو أضيفت، تقول حتى لو أضيفت أبوه، أبهه، أبيه، جاء أخوه، رأيت أخيه، مررت بأخه، يشترط أن تكون أن يكون في آخرها حرف علة. الأسماء الستة يقول هي الأسماء المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم. طبعا هذه الأسماء محصورة في ستة ألفاظ، مه. كما بينا قبل قليل. وعددها عددها ستة وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال. يشترط أن تكون معتلة يعني فيها الواو مذكورة، الواو أو الألف أو الياء بحسب الأعراب، وأن تكون مضافة. فلو جاءت مفردة لا تعرب بالحروف. أبون أخون حمون إذا جاءت مفردة لا تعرب بالحروف مفردة عن الإضافة يعني مم. ويشترط أن تكون إضافتها لغير المتكلم أبي أخي إيه تضاف إلى ضمير المخاطب أب أبوكه أو إلى ضمير الغائب أبوه. أبوه أو إلى الاسم الظاهر أبو زيد إيه نعم أما ضمير المتكلم إذا فإنها إذا أضفت إليه لا تعرب بالحروف بل تعرب بحركات مقدر على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل الإعراب بحركة مناسبة الياء هذه حالة من حالات الإعراب ستأتيها في آخر درس في هذا الكتاب الإعراب التقديري اسمه وسوف يعني نرجع إلى بعض أمثلة الأسماء الخبس ونبين لماذا قدر الإعراب هنا عندما ياء المتكلم دائما تستدعي أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورة لا يمكن أن تتصل ياء المتكلم بكلمة فيكون ما قبلها مفتوحة أو مضموم يجب أن يكون ما قبلها مكسورة ولذلك يكون الاسم صحيح الآخر مثل قلم كتاب يرفع بالضمّة ويصب بالفتحة ويجرب الكسرة، فإذا اتصلت به ياء المتكلم لا تظهر على آخره ضمة ولا فتحة ولا كسرة لأن آخره يكون مكسور دائما ليتلاسب مع الياء. طبعا هو كلمة والياء كلمة أخرى هو مضاف والياء مضاف إليه أقول هذا كتابي فأجد أن الباء مكسورة. وهذا كلمة كتاب خبر حقها أن تكون مرفوعة نقول نعم لكن لما اتصلت به الياء والياء تستدعي كسر ما قبلها كسر اخره لمناسبة الياء وأعرب بإعراب تقديل نقول هذا إعراب تقديل سبب هذا الإعراب اشتغال الآخر بحركة المناسبة فهذه الأسماء الستة إذا اتصلت بها الياء يمتنع اعرابها بالحروف لان الياء تستدعي كسر ما قبلها وبالتالي لا يمكن ان ياتي قبل الياء واو او قبل الياء الف على انها حرف اعراب نعم ولذا يكسر ما قبل الياء فيشترط ان تكون مضافه وان تكون اضافتها لغير يا المتكلم واضح هذه الفكره ان تكون متت الاخر تكون اتلت الاخر نعم وان تكون نعم يعني هذا ابو لزيد نعم يا أبو لزيد ابو الخبر مرفوع ذي الرقي الضمة لا أبو الأخر. أبو. أو أب, أب, أو أي أبي أب هذا ابو زيد ابو بدون ضب بدون بدون واو. آه. آه. هذا أبا زيد هذا أبي زيد ف فنجد أنه قد ظهرت ظم وفتح وكسر أما لو أتيت بحرف علة تقول هذا أبو زيد رأيت أبا زيد مررت بأبي زيد فهكذا تعرض أن تكون مفردة يعني لا تكون مثنات ولا مجموعة إذا ثنيت تعرض أعراب المفردة أبوان وأبوين وإذا جمعت فإما أن تجمع جمع تكسير وإما أن تجمع جمع مذكر سالم فإذا جمعت جمع مذكر سالم تعرب إعراب جمع المذكر السالم أبونا وأخونا وأبينا وأخينا وحمونه وحمينا طبعا النحات يقولون هذه الأسماء الثلاثة جمعت جمع مذكر سالم ورد عن العرب جمعها مذكر, جمع مذكر سالم أما بقية الأسماء فلم يرد عن العرب جمعها جمع مذكر سالم فإذا جمعت هذه الأسماء جمع مذكر سالم وهي أب وأخ وحم فإنها تعرب كما يعرج عن مذكر بالواو بالوا ورفعا والنون ومنجر ونصبا وإذا جمعت جمع تكسير تعرب إعرام ظاهر كما هو الرجل على جمع التكسير آباء هؤلاء آباء زيد أو إخوة زيد ورأيت آباء زيد أو إخوة زيد ومررت بآباء زيد أو إخوة زيد فإذا كانت مفردة تعرب هذا بإعراب يعني تعرب بالوا ورفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا بينما إذا كانت مثناة أو مجموعة فإنها لا تعرب هذا الإعراض هذه الأسماء الستة الشرط الـ الـ الـ الرابع أن تكون مكبرة مم. ومعنى كونها مكبرة أن لا تصغر فإذا صغرت أعلمت بالحركات خير هذا أخي ك رأيت أخي ك مررت بأخي ك هذا أخي زيد, أخي زيد أخي زيد أخي زيد واضح معنا التكبير فهذه أربعة شروط للأسماء الستة هذه الشروط تسمى الشروط العامة في هذه الأسماء لأنها تشترط في كل الأسماء أن تكون معتلة أن تكون مضافة وإضافتها لغير الياء هذا الشرط الإضافة له شرط آخر أن تكون إضافتها لغير الياء غير المتكلم أن تكون مفردة أن تكون مكبرة هذه اربع شروط شرط الإضافة مقيد بشرط آخر والبقيه الشروط البقية مطلقة كل شرط طبعا عندنا كلمة ذو يشترط فيها شرط آخر وهو أن تكون مضافه إلى اسم جنس وأن تكون بمعنى صاحب فصار فيها ستة شروط أن تكون بمعنى صاحب وأن تكون مضافه إلى اسم جنس غير علم مثل ذو مال ذو علم مثل ذو زيد كلمة فم يضاف إليها شرط آخر فوهو وهو أن, تكون محذوف، أن يكون محذوف الميم فيضاف إلى هذه الشروط الأربعة حذف ميمه إذا ذكرت الميم فامه فميم فمه فمه فمه فوه فاه فيه يشترط أن تحذف الميم حتى كي يعرب بالحروف فهذه جملة شروط الأسماء الستة طبعا من النحات من يقول الأسماء الستة وهم سيبويه وأصحابه ومن يقول الأسماء الخمسة وهم الفراء وأصحابه لأنهم أسقط هن من هذه الأسماء هنا نحو جاءنا جاء أبو القاسم عليه السلام جاء في ماضي وابني على الفتح ناظمه متصل وابني على السكون في محل نصب مفهود به أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة أبو مضاف القاسمي مضاف إليه مجرور وعلامة جربه الكسرة الظاهرة على آخره على حرف جربه على السكون لا محل له من الإعراب الهعظمي متصل منه على الكسر في محل جربه علىه والجار والمجرور متعلقا محذف خبر مقدم والسلام امتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وصدقنا أبا القاسم عليه السلام وصدقنا فعل ما على السكون لتصالحناه وناظم مبتسب ابنه على السكون في محرفه فعل أبا مفول به منصوب على النصب الفتح الظاهر على أو على النصب فيه الألف لأن أني أبا عن الفتح لأنهم أبا مضاف القاسم ومضاف اليه مجرور على مجر الكسر الظاهر على أخره عليه على حرف جرب على السكون لا محل له من الإعراب الهاء ضمير متصل من على الكسر في محل جرب على السلام مؤخر مرفوع على مترفه الضم الظاثر على آخره وآمنا في الخبر؟, الخبر جار مجرور متعلقة بخبر مقدم يعني. وآمنا بأب القاسم عليه السلام وآمنا فعل ما ضمير على السكون لاتصاله بنا وأنه ضمير متصل على السكون في محل رفع فاعل في الباء حرف جربي على الكسر لا محل له من الإعراب أبي اسم مجرور بالباء وعلى من جره بياء لأنه من الأسماء ست يعني عبى على كسرة ابي مضاف القاسي ومضاف له مجرور على جر الكسرة على آخرها عليه على حرف جربي على السكون لا محل له من الإعراب ضمير متصر على الكسر في محل جربي على والجر جر المتعلقات بمحذوف خبر مقدم تقدره مستقر أو استقر السلام هو مؤخر مرفوع على طرفه الضمه الظاهرة على آخر طبعا لو جئنا إلى كلمة أبو نجد أنها قد توفرت فيها الشروط الخمسه أو الأربعة معتل في آخر يواه أبو مضاف وإضافته لغير الياء مفرد مكبر هاشي طيب ذكرنا عندكم ما حماس أنا مثل اليوم أتكلم حتى تق... تقول لي نقف الله <تصفيق> هذه الأسماء الستة تعرب بالحروف اعرابا تاما رفوها بالواو ونصفها بالآلف وجرفها باليال هذا تام الإعراب مم. فاليالك يقول والثاني إما تام الإعراب فعرفنا تام الإعراب ما هو تام الإعراب. يعني وعرفنا ما هو تام الإعراب لأننا لما نقول عرفنا تام الإعراب ما هو غلط فالأ Tallulah استفاهم يأتي في الأول مم. عرفنا ما هو تام الإعراب هو الذي يرفع بحرم قائم بذاته مستقل وينصب بحرف مستقل ويجرب حرف مستقل لا يشترك فيه إعرابان بحرف واحد مم. وهو أن يكون رفعه بالواو ولصبه بالألف وجره بالياء مم. طبعا بالواو نيابة عن الضمة بالألف نيابة عن الفتحة بالياء نيابة عن الكسرة مم. وذلك الأسماء السته. مم. المعتلة هذا الشرط الأول مم. المضافة هذا الشرط الثاني وله شرط مم. مم. مم. إلى غير ياء المتكلم مم. يشترط أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغيرها المتكلم مفردة حال كونها مفردة إذا كانت مثناتا أو مجموعة لا تعرب هذا الإعراب مكبرة إذا صغرت فلا تعرب بالحروف بل تعرب بالحركات وهي أبوه وأخوه وحفوه وحموها وهنوه وذو مال نحو جاءنا أبو القاسم عليه السلام وصدقنا ابا القاسم عليه السلام وامنا باب القاسم عليه السلام واما ناقص الاعراب ناقص الاعراب في باب الحروف ما عرب بالحروف المحضه اسمان يعني لا يعتريه حذف قسم تام الاعراب وقسم ناقص الاعراب ناقص الإعراب على قسمين قسم يكون رفعه بالوا ونصبه وجره بالياء وهو جمع المذكر السالم وقسم يكون رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء وهو المثنى طبعا جمع المذكر السالم طريقة جمعه أن تضيف واوا وياء إلى آخر الاسم العلم أو إلى آخر الوصف من دون أي تغيير في المفرد زيد زيدون في الرفع تقول زيدون وفي النصب والجر تقول زيدين بدون أن تحدث أي تغيير في المفرد لا في حروفه ولا في حركاته. نسميه سالم لأن المفرد فيه سالم من التغيير جمع المذكر السالم جميع مفرداته سالمة من التغيير ولذلك فش فتسميته بهذا بهذا الاسم هي من قبيل الاسم على مسمى يعني فعلا مفرداته كلها سالمة من التغيير نعم هناك كلمات لم تتوفر فيها شروط جمع المذكر السالم ومع ذلك أعربت إعرابه نقول هذه ملحق بجمع المذكر السالم وليست جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم لا يمكن أن ندخل الآن في ذكر شروطه ولا في ذكر يعني تعريفه وقيود والقيود المذكورة في التعريف لأن هذا أمر يطول وسيأتي بإذن الله في دروس في المستقبل في غير هذا الكتاب في غير كتب العوامل لكن يعنينا أحكامه جمع المذكرة السالم يجمع هذا الجمع أسماء الأعلام أعلام الذكور العقلاء التي ليس فيها التاء سيد عالم المذكر عاقل خالي من تاء التأنيث يجمع هذا الجمع زيدون لكن حمزة حمزات لا يجوع مذكر سالم لماذا؟ طيب اسم المذكر نقول لي فيه تاء التأنيث أيضا يجمع هذا الجمع الوصف صفات الذكور العقلاء الخالية من التأنيث من تاء التأنيث والخالية من وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلاء فعلاء, فعلاء ولا ما يستوفر المذكر المؤنث هذه شروط في الوصف لكن نريد أن نقول أوصاف الذكور العقلاء مم. عالم عالمون مع هذا الجن طبعا هناك أسماء مم. لم تتوفر فيها شروط المذكر السالم مثل ألو ألو جميع عربت بالواو ونصبته جرت بالياء ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعتي أن يؤتوا أولي القربة جاءت أولو بالرفع وجاءت أولي بالنصب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب جاءت أولي جرة بالياء طيب هذه أولو بمعنى صاحب ما أفردها بسلام ده شهر مفرد وبالتالي هي ملحق بجمع المذكر السالم لان جمع المذكر السالم هو عباره عن اسم مفرد زيد عليه واو ون او ياء ون كذلك كلمه عشرون عشرون لا يمكن ان يقال مفردها عشر فالواو والنون لا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي هي ملحقة بجمع المذكر السالم وأخواتها يعني وأخوات عشرون يعني من ثلاثة ستون. من عشرين إلى تسعين الفاضل العقود أيضا تعتبر ملحقة بجمع المذكر السالم م. فتعرب إعراب جمع المذكر السالم وإن لم تكن يوم مذكر سالم أي نعم طبعا نخلص إلى قول وهو أن جمع المذكر السالم وما ألحق به يعتبر من قبيل ناقص الاعراب يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء نحو جاءنا المرسلون عليهم السلام وصدقنا المرسلين عليهم السلام وامننا بالمرسلين عليهم السلام ماشي المرسلون فعل مرفوع تفعيل المرسلين مفعول به ونصوع التصبي لياء بالمرسلين اسم مجرور وعلامة جره الياء هذا القسم الأول إذا جمع المذكر السالم رفعه بالوا ورصفه وجره بالياء هو وما ألحق به فهو من قبيلنا قص الاعراب لأن عندنا حالتي اعراب اشتركتا بحرف واحد القسم الثاني رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء وهو المثنى المثنى كل اسم جمع ثنية بواصلة زيادة ألف ونون أو ياء ونون بحيث إنك لو حذفت الألف ونون أو الياء ونون رجع مفرد هذا المثنى الذي يثنى بهذه الطريقة يرفع بالألف وينصبه الجر بالياء محمدان جاءنا محمدان رايت محمدين مررت بمحمدين تقول طيب المثنى وجمع المذكر السالم يشتركان في الياء والنون فيمكن ان اقول جاءنا محمدون هذا جمع مذكر سالم ورايت محمدين هذا جمع مذكر سالم ومررت بمحمدين هذا جمع مذكر سالم طيب في التثنية جاء محمدان هذا مثنى رأيت محمدين هذا مثنى ورأيت محمدين هذا مثنى طيب كيف أميز بين المثنى وبين جوعة مذكر السالم في حالتي النصب والجر مذكر السالم سالم مفرده سالم والمثنى مفرده, لا. مفرده لا. سالم لا يتغير الحركات أي حركات حركات زي زيد زيدان كيفية التمييز هو أن ننظر إلى حرف الإعراض الياء في جمع المذكر السالم ما قبل الياء يكون مكسور ونونه تكون مفتوحة في الغالب زيدي في المثنى الحرف مم. الذي قبل الياء يكون مفتوح ونونه تكون مكسورة في الغالب هذا هذه هي طريقة التميز الحركة حركة الحرف الذي قبل الإعراب هي التي تجعلنا نحكم على الكلمة بأنها جمع مذكر سالم أو مثنى طبعا حركت النون في الغالب وليس دائما لأنه في بعض اللغات تكسر نون جمع المذكر السالم وتفتح نون المثنى مع ذلك العاكس تقول تفتح تكسر نون جوعة المذكر السالم وتفتح نون المثنى فنقول المميز هو حركة ما قبل الياء حركة الحركة الحرفة الذي قبل الياء إن كان مكسورا فهو جمع مذكر سالم وإن كانت نونه مكسورة الأربعيني وإن كان ما قبل الياء مفتوحا فهو مثنى وإن كانت نونه مفتوحة الزيدينا لا في إشكال هذا مثنى حتى ولو فتحت النون الأصل الزيدينا لا يمكن أن تفتح النون واضح كيفية التميز الشر طيب المثنى علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء هناك ألفاظ ملحقة بالمثنى لأن التثنية بواسطة زيادة هذه الألفاظ لا يمكن حذف هذه الزيادة منها وهي كلمة اثنان, إثنان واثنتان مم. وكلا وكلتا في حال إضافتهما إلى ضمير تقول اثنان واثنتان لا يمكن حذف الألف ونون أو أو فتقول اثنان وكذلك كلاهما وكلتاهما وكليهما وكلتيهما إذا أضيفتاء كلا وكلتا إذا أضيفتاء اسم ظاهر فهما مقصوران بعربان بحركات مقدرة على الألف أقول جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين كلت المرأتين كلت المرأتين كلت المرأتين مفعول على ترفع ضمة مقدرة على الألف منع منظورية التعذر منصوب على التصبي فتحة مقدرة على الألف منع منظورية التعذر مجرور وعلامة جره فتحة كسرة مقدرة على الألف منع منظورها التعذر وهو مضاف والرجلين مضاف إليه أو المرأتين في كلتا مضاف إليه لكن إذا أضفا إلى ظاهر إلى ضمير فإنهما يعربان إحراو المثنى قل يا أني كلاهما بس هيخنا فيها هنا ألف وما في ألف فقط لأنه تحدث لأجل الإضافة أي كلاهما فاعل مرفوع وعلى الرفع الألف لأنه ملحق بالمثنى كلا مضاف وما من المتصل بن على السكون في محل جر مضاف إليه رأيت كليهما رأيت فعل وفاعل وكليهما مفعول به منصوب منصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى كلي مضاف وهما مضاف إليه مجرور وعلى ضمير متصل بن على السكون في محل جر مضاف إليه ومررت بكليهما الباء حرف جر بن على الكسر الكسرة على كلي <تصفيق> اسم مجرور بالياء لانه مضاف وهو وهو مضاف وهو مضاف ضمير متصل على السكون في محل جر مضاف اليه فكلا وكلتا اذا اضيفتاء الى ضمير كلاهما كلاكما كلانا فاما فانهما يعربان اعراب المثنى على أنهما ملحقان به وليس مثنى، ليس مثنى، واثنان واثنتان يعربان إعراب المثنى مطلقا سواء أضيفا أو أفردا، اثنا عشر أو جاءا مركبين مع عشرة، إيه، فيعربان إعراب المثنى دائما بينما كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى ظاهر لا تعربان اعراب المثنى. إذا وظيفتا إلى ضمير تعرباني أعراب المثنى وأعراب المثنى معروف في حالة الرفع بالألف وفي حالتي النصب والجر بالياء نحو جاءنا الاثنان كلاهما أي الكتاب والسنة الاثنان فعل مرفوع لانترفعه الألف وكلاهما توكيد لفظي ما مرفوع وعلامه رفعه الالف كلاه مضافهما غير متصل رجع على السكون في محل جر مضاف اليه واتبعنا الاثنين كليهما الاثنين مفعول به منصوب على نصبه الياء لانه ملحق بالمثنى كليهما توكيد لفظي منصوب على نصبه الياء لانه ملحق بالمثنى كلي مضافهما وغير المتصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه وعاملنا بالاثنين كليهما البحر ربنا جل وعلا تصلا ما الاعراب الاثنين اسم مجرور بالباء وعلى على مجره الياء لانه عن كسرة لأنه ملحق بالمثنى وكليهما توكيد لفظي مجرور على جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وكليهما مضاف وهما مضاف إليه ضمن المتصول على السكون في محلية ومضاف إليه نقرأ يقول وإم أنا اتفضل أنا أحنش أمر معنى ثمان معربات الاسم مفرد مصرف نعم مصريح وجمع تكسير مصرف وغير مصرف هوا وجملة السالب والاسماء الستة نعم ومذم بكر السالب ايوه والمثمن والمثمن نعم صار 8 مرادص ادي المفرد المنصرف ازواج <تصفيق> <وجمع> التكسير ومنصرف والاسم المفرد <تصفيق> من الصرف وجملة التكسير ومنصرف وجملة وجملة المنصرف السالب ولا اسماء والاسماء الستة والمذكر وال... واج... واج... السالم والمثنى طبعا ثماني نعم يقول وإما ناقص الاعراب وهو على قسمين هذا نص المؤلف قسم رفعه بالوام ونصبه وجره بذياء وذلك جمع المذكر, المذكر السالم وما بِالْفُ فُنُونَ أو بِالْفُنُونَ وَأُلُوْ وعشرون ملحقا يعني يريد أن يقول جمع المذكر السالم وما ألحق به أُلوْ ملحق بجمع المذكر السالم لأنها لا مفردة لها من لفظها مم. وعشرون أيضا ملحق جمع المذكر السالم لأنه لا مفردة له مم. أيضا وأخوات عشرون وهي ألفاظ العقود ثلاثون وأربعون إلى تسعين مم. وجاء المرسلون عليهم السلام المفعال مفعول على طرف عن وما لانه مذكر سالم وصدقنا المرسلين عليهم السلام المرسلين مفعول به منصوب على التصيل ياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم والنون طبعا في كل الحالات نقول النون ايوه على التنون في اسم المفرد وامن ابي المرسلين عليهم السلام والباء جر من اركس الله محله من المرسلين اسم مجرور بالباء وعلامه جره وعلى مجره الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في اسم مفرد حرف الباء على الفتح لا محل له من الاعراب وقسم الرفع بالالف ونصبه وجره بالياء وذلك التثنية يعني ما يثنى من الأسماء والأشياء التثنية كل شيء مم. لأن التثنية ليست خاصة بالأعلام مم. كل كل كل الأسماء قابلة للثنية سواء كان أسماء بشر أو أسماء جمادات أو إيه نعم يريد أن يقول المثنى وما ألحق به لأن اثنان ملحق بالمثنى وكلا مضافا إلى مضمّر شرط أن يضاف إلى ضمير لو أضيف إلى ظاهر لا يعوض إعراب المثنى أما إذا أضيف إلى ضمير يعرب إعراب المثنى في كلاهما كلتاهما كلانا تقول إذا أضيف إلى الياء نقول كلا لا يضاف إلى الياء لأن الياء تعني شخصا واحد وكلا يعني اثنين فصائد يعني اثنين صح ولا لا كلا يعبر بها عن الاثنين ولياء يعبر بها على الشخص الواحد فلا تضاف إلى الياء نحو جاءنا الاثنان كلاهما الكتاب والسنة الاثنان ملحق ومثنة كلاهما الحق مضاف إلى ضمير واتبعنا الاثنين كلاهما وعملنا بالاثنين كلاهما هذا تام الاعراب وناقص الاعراب فيما يقعر بالحروف تام الاعراب جمع منذكر السالم تام الاعراب عفنا الاسماء السته ترفع بالواو وينصب بالألف وتجر بالياء وناقص الأعراب جمع مذكر السالم وما أُلحق به والمثنى وما أُلحق به فإن جمع مذكر السالم يرفع بالواو وينصب وجر باليا والمثنى يرفع بالألف وينصب وجر باليا أيضا والثالث القسم الثالث عندما قال أو بالحركة مع الحذف في أوامة بالحركات مع الحذف في أول متن بالحركات مع الحذف و... الثالث وهو قسمان م. الذي يعرب بالحركة م. مع الحذف يعني ليس بحركات محلا بل بحركات يشوبها شيء من حذف في بعض حالات الإعراب في حالة من حالات الإعراب قسم الرفع بالضم والثالث لا يكون إلا تام الإعراب لا يكون ناقص الإعراب يعني لابد من ثلاث أعراب، ولكل إعراب حركة خصه حركة أو حذف يعني. قسم الرفعه بالضمه ونصبه بالفتحه وجزمه بحذف الحركة. نجد أن كل حالة من حالات الإعراب لها علامة خصها. صحة التعبير هعلام على قول من يقول الإعراب غير الحركات. ف... يعني نقدر نقول إن الآن خرج من الأسماء باب الأسماء خرج منها الآن. خرج من باب الأسماء إلى باب الأفعال وال والفعل ليس فيه ما يسمى ناقص الإعراب بمعنى إنه لا يوجد بمعنى إنه لا يوجد حالتا إعراب تشتركان في حركة او في حذف او في حرف في الأفعال. نحن <تصفيق> نبدأ في باب نعم قسم رفعه بالضمة ونصبه بالفتح وجزمه بحذف الحركة. وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره حرف. لم يتصل بآخره ضمير. رفع أو نصب أو جر كعفّر لم يتصل بأخره ضمير رفع أو رفع أو لم يتصل بأخره ضمير رفع ضمائر الرفع ثلاثة الألف والواو والياء إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل المضارع فإنه لا يعمر بالحركات ندخل في دائرة الأفعال الخمسة أوه. التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، فيشترط أولاً في طيب هذا طيب القسم. هذا شخ لا قصيرة. دقيق. إحنا نحنا نحنا القسم الثالث قلنا لا يكون إلا تام الإعراض، خلينا نأتي إليه. <تصفيق> ال هذا القسم الثالث رفعه بالضم ونصبه بالفتحة وجزمه بحذف الحركة. بشرط أن يتصل به ألف أو واو أو ياء لأنه إذا اتصل به أحد هذه الثلاثة فإنه يعرب بالحروف يعرب بالنون بثبات النون وبحذف النون وأن يكون صحيح الآخر هذا الشرط الثاني فإذا القسم الثالث يشترط فيه شرطان صحة آخره وأن لا يتصل به ضمير يغلب الضمير ضمير الرفع طبعا اذ هي الالف والواو والياء لا يتصل به يكون صحيح الأخير. طيب تقول ان اتصل به طبعا ايضا يلحق بالالف القوله ضمير دا كلام دقيق لأن أي ضمير يتصل حتى ولو لم يكن الألف او, الوا أو فإنه كان ضمير رفع الفعل يعرب لا يعرب بهذا الأعراب لأنه إذا اتصل بينه النسوة يبنى يبنى على السكون فيدخل عند أرث المعرب وإذا اتصل به الألف أو الواو أو الياء فإنه لا يعرب بالحركات يعرب بثبات النون وبحذف النون والشرط الثاني أن يكون صحيح للآخر يكون صحيح للآخر يعني لا يكون آخره الواو ولا ألف ولا ياء إذا كان آخره معتل فإنه لا يدخل في هذا القسم لا يعرب بحذف حركة يا رب حرف، حرفه إذن هذا القسم الثالث شرطه صحة آخره <تصفيق> وأن لا يتصل بآخره ضمير <تصفيق> فيرفع بالضمه وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون أو بحذف الحركة نحو نحب أن نشفع ولم نحرم نحب فعل مضارع مرفوع على نطق الضمة الظاهر على آخره، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، أن حرف مص ومصدر واستقبال مبني على السكون لا محل لهما الإعراب، نشفع فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأنه على نطق بفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر ونائب الفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ولم الواو حرف عطف وان نشفع هي في تاويل مصدر منصوب مفعول به منصوب لنحب نحب الشفاعه, الشفاعة لنا ولم نحرم الواو حرف عطفه من الفتح لا محل له من لم حرف نفي وجزم وقلب مبنى على السكون لا محل له من نحرم فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن فنجد إذن أن هذا الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره ضمير رفع بالضمة ونصيب بالفتحة وجزم بالسكون أو بحذف الآخر وقسم رفعه بالضمه ونصبه بالفتحه وجزمه بحذف الاخر, بحذف الآخر. هذا بحذف الآخر هذا القسم الثاني مم. القسم الثاني شرطه ان لا يتصل به ضمير طبعا ولكنه معتل الاخر مم. فيرفع بالضم على الاصل وينصب بالفتحه على الاصل ولكنه يجزم بحذف الاخر مثل يخشى ولن يخشى ولم يخشى يدعو ولن يدعو تظهر الفتحة على الواو ولم ولم يدعو بحذف الواو يرمي لن يرمي تظهر الفتحة على الواو والياء طبعا ولم يرمي بحذف الياء تقول طيب في حالة تقدير لا يوجد حركة يخشى يخشى يدعو نقول الحركة مقدرة إن لم تلفظ فهي مقدّرة والمقدّر في حكم الملفوظ. إيه، وذلك الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع الذي لم يتصل به ضمير ولكن في آخره حرف علة فإنه يلزم بحذف آخره. نعم. إذا حرف الحرف الفعل ما ليش يا شيخ؟ بالبارك. عفواً. الله أعزه. يقول الفعل إذا الذي لم يتصل به ضمير نقول الذي لم يتصل به ضمير. يعني شرطاً واحداً وينقسم إلى قسمين. إيه نعم. يتفقان في الرفع والنصب ويختلفان أما في حذف الحركة او, أو حذف الهراء. إذن هذا هو القسم الثالث. مم. القسم الثالث قلنا لا يكون إلا تام الإعراب. القسم الثالث لا يكون إلا تام الإعراب. مم. وهو الفعل الذي لم يتصل به ضمير وكان صاحب الآخر أو الفعل الذي لم يتصل به ضمير وكان معتلا الآخر. ماشي نحوندع الله تعالى أن يعفو عنا ولم يرمنا في النار ولا نعم ولم يرمنا في النار <تصفيق> ندعو في المضارع مفعول المقدرة على الواو ومنع من ضرورها الثقل ندعو لو أظهرت الثقل نطقها على اللسان والفعل مستجروجا تقديره نحن الله مفعول به منصب عاد نصب الفتح الظاهر على آخره تعالى فعل ماضي من الفتح على الألف منع الفتح مقدر على ألف منع مضور التعلب ولا والفعل مستجروجا جوازا تقديره هو الجملة في محل نصب حال أن حرف نصب ومصدر واستقبال على السكون لا محل له من الأعرابي يعفو فعل مضارع منصب أن وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره ولم يرمنا لم حرف نفي وحرف عطف طبعا لا بتاع الفتح لا محل له من الاعراب لم حرف نفي وجزم وقلب ببني على السكون لا محل له من الاعراب يرمنا يرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف حرف عله من آخره الياء و الف يرمي, يرمي يرمينا هو يرمينا يرمينا والفاعل مستتر جوازا تقديره هو راجعين الى الله تعالى وناظم يربط تصريب لي على السكون في محل صبفول به مم. في حرف يربلي على السكون لا محل له من العراب النار يسمى جربي في وعلى ندره الكسر الضاير على آخره والجار المجروم متعلقا بالفعل يرمنا هنا نفرأ النص يقول والثالث هو لا يكون إلا تاما